Ağzı Allah'tan Şeytanın Ruju. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتَ وَمَا فِي هَذِهِ أعمى فِي وَإِذَا لَمْ تَقْضُوا كَنَسْيَانٍ أَوَلَمْ نُثَبِّتْ نَكَلَ قَوْمِكَ تَصْرِفُ كُلَّ شَيْئًا قليلا كَوْلُ الْحَيَاةِ ضَعْفٌ مَنَاتِسٌ مَلَنْ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرَا وَإِن كَادُوا لَيَنثَرُونَكَ فَاسْتَبِقْ نَنَ الْأَرْضَ لِيُرِيَكَ مِنْهَا Cintido le ila كان مشهودا ومن الليل فتهجد به ناكلة لك اللهم نحمدك واخرب ربي ادخلني مدخلا صيد واخرجني من ك شرطانا نصيرا وطجأ الحط وزهق الباطل. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوطًا وَنُنَذِّلُ تُنْلِ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَ يَزِيدُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ قَسَرَ وَإِذَا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَيْأُوسُ قُلْ كُنْ لَيَعْمَلَنَّ عَلَىٰ مَا تَسْفِرُ لَهُ أهداس جيلا صدق الله العظيم